وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ وَذَكِّرْهُمْ muussa, اللَّهِ فِي فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ mukana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 وَقَالَ مُوسَى إِنَّكَ فَرُؤْ أَنْتُمْ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمٌ حِيُّ وَعَادٌ وَثَمُودَ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 voi joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, Qa'lat lahum rusulhum innahnu illa bisharum ithlukum, walakin walakin no ymunu 'ala mey ysha'u min 'ibadhi, wma ka'nalna an la'tiakun illa bi وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد لنا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لا نخرجنكم من أرضنا أو لا تعود أو لا تعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين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 ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليل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 سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص؟ وقال الشيطان لم ما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا Illa أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم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 تؤتي أُكُلَهَا كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال الناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجت من فوق الأرض ما لها ما لها من قرار.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 قُل لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِن قَبْلِ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بيع فِيهِ وَلَا خِلَالٌ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 1. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين 2. وسخر لكم الليل والنهار 3. وآتاكم من كل ما سألتموه 4. وإن تعدوا نعمة الله لا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْنَا هَذَا الْبَلَدَ آمِنَوْ وَجَنَبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَا تَبِيعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي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 عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون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 Robbie Jalli Murrymas, Walati, Wami, Azurrieti, Robbena, Walter, Robbena, Dua, Robbena, Rofili, Wani, Wani, Daya, Walil, Mu, Minina, Jao, Maja, Kumul, Faisal, Walter, Seven,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 Vata ruolmu Jeremina ja Uma Ivim, mukavuani filosofia. Sarobiluhu minua, kontinuani ja Vata ruoša. Vata ruoša ja إن الله سريع الحساب هذا بلا غل الناس ولي يذروه ولي يعلم ولي يعلم أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب